بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودع ربك وما فعل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا شو خير ربك فترضى صرفا ألم يجد فاوى ووجد فضلا لم فهذا عائلا فنا أَمَّا اليَتِيمَ فلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ